أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه اوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبئ إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون ثم صرح في هذه السورة الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله لتنبئنهم أي لتخبرنهم أمرهم هذا في حال كونهم لا يشعرون بأنك يوسف هذا هو الظاهر وقيل إن عامل الحال هو قوله وأوحينا إليه وعليه فالمعنى أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه اوحي إليه ذلك وقرأ هذه الآية جمهور القراء غيابة الجب بالإفراد وقرأ نافع غيابات الجب بصيغة الجمع وكل شيء غيب عنك شيئا فهو غيابة ومنه قيل للقبر غيابة ومنه قول الشاعر وإن أنا يوما غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهلي والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعل الجب التي تغيب الداخل فيها عن العيان واختلف العلماء في جواب لما من قوله فلما ذهبوا به أمثبت هو أم محذوف فقيل هو مثبت وهو قوله قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق الآية أي لما كان كذا وكذا قالوا يا أبانا واستحسن هذا الوجه أبو حيان وقيل جواب لما هو قوله أوحينا والواو صلة وهذا مذهب الكوفيين تزاد عندهم الواو في جواب لما وحتى وإذا وعلى ذلك خرجوا قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه الآية وقوله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الآية وقول امرئ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقا قلي أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى البيت وقيل جواب لما محذوف وهو قول البصريين واختلف في تقديره فقيل إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم وقدره بعضهم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوا فيها واستظهر هذا الأخير أبو حيان لأن قوله وأجمع أن يجعلوه يدل على هذا المقدر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن مرهان ربه الآية ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته وشهادة الله له بذلك واعتراف ابليس به أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي وقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية واما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقولها الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين وأما اعتراف زوج المراه ففي قوله قال انه من كيدك ان كيدكن عظيم يوسف اعدض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين الآية وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال الفخر الرازي في تفسيره قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته اربع مرات أولها لنصرف عنه السوء واللام للتأكيد والمبالغة والثاني قوله والفحشاء أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء والثالث قوله إنه من عبادنا مع أنه تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والرابع قوله المخلصين وفيه قراءتان قراءة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته وعلى كلا الوجهين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضعفوه إليه انتهى من تفسير الرازي ويؤيد ذلك قوله تعالى معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ولا شك أن يوسف من المخلصين كما صرح تعالى به في قوله إنه من عبادنا المخلصين فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي وسوف نستكمل الحديث حول هذه الآية في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته